للهورا لنحييه به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعمه وأناسيا كفيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نبيا فلا تُقِعَ الكافرين وَجاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيراً وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَينِ هَذَا عَذُوٌّ فُرَاتٌ وَهَذَا مِنْ الحُنُوَجَ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَينِ هَذَا عَذُوٌّ فُرَاتٌ وَهَذَا مِنْ الحُنُوَجَ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا